Ceșâirul Hayrat isimli salavat-ı şerife'nin faziletleri Es-Seyyid Abdülkadir el-Geylani Kudisesi Ruhu Allah-u Teala yolunda kardeş edindiği bazı kişilere şöyle demiştir Benden bu salavat-ı alın Ben bu salatı ilham yoluyla Allah-u Teala'dan aldım Sonra manevi yolla bu salatı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim ve ona bu salavat-ı şerifenin sevabını sormayı istedim. Daha ona sual edemeden bana şöyle buyurdu. Bu salavatta pek büyük faziletler vardır. Nitekim bu salavat, sahibini en yüksek derecelere yükseltir, onları en üstün muratlarına ulaştırır. Her kim bir şeye niyet ederek bunu okursa, mahrum olarak döndürülmez, umudu boşa çıkmaz ve duası reddedilmez. Bu salavatı bir kere dahi okuyan veya taşıyanı allah Teala affeder. Okunduğu mecliste bulunanlar da bu müjdeye erer. Eceli yaklaşıp ölüm anı geldiğinde ise bu salavatı okuyan kişinin yanında dört melek hazır olur. Birincisi, ölüm anında kendisine musallat olan şeytanı ondan uzaklaştırır. İkincisi, kelime-i ona telkin eder. Üçüncüsü, ona Havz-ı Kevser'den bir kase içirir. Dördüncüsü ise, elinde cennet meyveleri dolu altından bir kapla gelerek, ona cennetteki yerini müjdeler ve, ''Ey Allah'ın kulu, hele bir etrafına bak'' der. Böylece o kişi, cennetteki yerine bakar ve daha ruhu bedeninden ayrılmadan, cennetteki yerini iki gözüyle görür ve emniyet içerisinde, sevinçli ve huzurlu olarak kabrine girer. Kabrinde yalnızlık ve darlık görmez. Kabrinde ona kırk tane rahmet kapısı açılır. Baş ucuna nurdan bir kandil asılır ki, kendisi kıyamet gününde de o kandille diriltilir. Sağında onu müjdeleyen, solunda da ona eman veren birer melek bulunur. Herkes çıplak diriltilirken, onun üzerinde iki hulle olur. Üzerine bineceği seçkin bir binek ona hediye edilir ki, Böylece o hasret ve pişmanlık çekmez. Kolay bir muhasebeyle hesabı görülür, dünyada yapmış olduğu kötü ameliyle muhasebeye tutulmaz. Bu salavat okuyan, sırattan geçerken cehennem ona, ''Çabuk geç ey Allah'ın azatlısı, muhakkak ben sana haram kılındım, istediğim kapıdan cennete girebilirsin.'' der. Böylece o da ilk girenlerle beraber cennete girer. Ona cennette bembeyaz gümüşten kırk kubbe verilir ki her kubbede altından bir kasır, her kasırda nurdan yüz çadır bulunmaktadır. Her çadırın içinde de kafur ağacından yapılmış bir divan vardır. Her divanda ince ipek kumaştan bir yatak, her yatakta Allah-u Teala'nın en güzel kokudan yarattığı, hoş kokulu ve dolunay gecesindeki ay gibi nurlu olan iri gözlü bir huri vardır. Bunun yanı sıra Allahü Teala bu selavatı okuyana hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırına dahi gelmeyen birçok nimetler verir. Allahu Akbar. Inshallah. Inshallah. Inshallah. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم وبشِّر المؤمنين فأن الله لا يضيِّع أجر المؤمنين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد البشير المبشِّر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم أذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبِّحوه بكرةً وأصيلًا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 اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عاملٍ منكم من ذكرٍ أنثى ومن عمل صالحاً من ذكرٍ أنثى وهو مؤمنٌ فأولائك فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْأَبْوَابِ نَبِيّ وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّهُ كَانَ لِلْأَبْوَابِ غَفُورًا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للتابعين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين المبشر المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد البشير المبشِّر للمصلِّين بما قال الله العظيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ البشير المبشر للصابرين المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يؤفَّ الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك, وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم, وهم في الخرفات آمنون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشير المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم, وهم لها سابقون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للصابرين مَا قَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة أولئك وأولئك هم المهتدون إني جزئتهم اليوم بما صبروا أنه أنهم هم الفائزون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكافمين بما قال الله العظيم والكافمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَاءُ إِلَّا مِثْلُهَا إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد المبشر المبشِّر للمتصدقين بما قال الله رضيم وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لكم إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم فإني قريب نجيب دعوة الداع إذا أدعانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض يرثها عباد الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين من صلى عليه صلوا عليه وسلموا تسلما يعطيكم قفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به واغفر لكم والله غفور اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ البشير المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وذلك هو الفوز العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ البشير المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أمل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ البشير المبشِّر للمصطفين بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. الله مصلّي مسلّم على سيدنا محمد البشير المبشر للمقربين بما قال الله العظيم إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدين لا يسمعون خشيةها. في فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمسلمين بما قال الله العظيم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 متصدِقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافِ فروجهم والحافظين فروجَهُم والالحَافِ الله وَذا كرينَ الله عد الله لهم فعد الله لهم مغفرة أجرا عظيما وليس للإنسان إلا ما سعى فأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى فأن إلى ربك المنتهى اللهم صل عليه صلاةً تنشرح في الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور وسلم تسليما كثيرا دائما لا يوم الدين آمين آمين يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين